لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 لا يوم فعذب الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء أدار ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب.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 الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 O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 مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر